أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتنا إبراهيم I will of me But now your <laughs> peace أم كنتم شهدان أمة قد غلق لها ما كسبت in um mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. و ألحظت من ربك فلا تكون من الممتعين ولكل وجهة فاستبقوا الخيرات ولكل وجعة وهو الليها الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله Of my. گو موس Oh, Mm. و oh, yeah. than my I'm